بسم الله الرحمن الرحيم قاتيم تلك آيات القرآن وكتاب مبيد هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويخطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون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 آتيكُم منها بخبر فآتيكُم منها بخبر إن أمآتيكُم في شهاب قبض لعلكم تفقهون فلم ما نودي يا من حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاء ولم يعتب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي الموسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَرْخِ الْيَدَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ إِلَىٰ فِي الْعَوْنِ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قوما فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا مَا ذَا